بسم رب البرية يا جزيل العطية ربنا ذي الجلال أنزل الذكر وانزل سف من غمدي ينسلني ينهي الظلال ينهي الظلال يا سلامي على اللي تاج راسي وخليهم خيار الرجال الرجال النفوس الرفيعة والحصون المنيعة حاليات المنار رافضين الدنيه عاشقين المنيه قاهرين المحال, جاهرين المحال يا صقور الفتاة يحكم تزين يا يوم فيكم تقال يوم فيكم تقال وحد الله شمل المسلمين وتجل الصدق يوم النزار صدق يوم النزار لب وهل الفضائل من رجال القبائل شايلين الثقال شايلين الثقال الايف دا تهبوا تهب لاجل ربي وهد مثل هد الجمال مثل هاد الجمال والحرباوي دافع ما تهم ما دافع شل شده وجال شل ذا مرابط خوي المغربي الفحية مرحبا بالرجال مرحبا بالشيخ انا في الكلاس لو تزور لو تزول الجبال بان جات وتفقد دولتي برض برقدونها الدم سال دولها دم سال يا صقور الفتى يحكم تزين المدايح يوم فيكم تقال يوم فيكم تجال